بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة بل قادرين على أن سوي بانانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول 118. يتبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر 119. بل الإنسان على نفسه بصيره 110. ولو ألقى مواديره 111. لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك 17. لتعجل به 18. إن علينا جمعه وقرآنه 19. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 20. ثم إن علينا بيانه 21. كلا بل تحبون العاجلة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 12. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق 14. وظن أنه الفراق 15. والتفت الساق بالساق 16. إلى ربك يومئذ المساق 17. فلا صدق ولا صلى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 كسدا. ألم يكن طفة من مني يمى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن